اللفظ الرب واللفظ اله إذا اجتمع يعني تفرق في المعنى وإذا تفرق هل هل يجتمعان في المعنى عفوا لا الرب اللفظ الرب واللفظ اله إذا اجتمع مثلا في آية وإذا تفرق نعم توحين عبوبية يستمد التوحيد الالوهية وتوحيد الالوهية يتمن توحيد الوضيه وتوحيد الاسمع والصدام كمثلا قول الله تعالى يا ايها الناشاء قد أعطكم الذين حلقكم والذين هنطلقكم دعلكم وعبد الله تعالى لماذا لأنه الخالق لكم أرازت لكم أن نحينكم فتدربوا بيها تتسلل توحيد الأنوهية وتوحيد الأنوهية يتضمن توحيد أربيه وتوحيد الأسماء السباب فعند لا تعبد الله تعالى إلا لأن الخالق دفع الرأس لكم وكذلك إذا أرصد أن الله هو الخالق الرازق واجر عليك أن تعبده سبحانه ولكن قد يحكي في بعض الأنفار ذكره الروغية فقط يعني ذكر الروغية فقط فإن هذا يأكل فيه قال كما في قومي سبحانه قل أغير الله أدري رباً أي إلاهاً وكما, إن أي وكما في قومي تعالى إنك أبضنا الله ثم جاء جبريل كما جاء في أحد السؤالين المراكين، اللي ما يسأل قام ليس السؤال عن الرغبية لأن الرغبية بها كفار قريش القضاء، ولم يدخلهم إطلاقا رغبية في الإسلام. على السؤال عن الرغية ما ربك أيما عبود؟ يعني في ذكر الرغبية. في الأرض الواحد وتدخل في الهلوهية وكذلك قد تتعود الهلوهية و الهلوهية في صورة في في الواحدة فيحكي في الكيار يخد المعنى خلف ليستقفى و مع عطاقة كما يقول الله تعالى وَالْأَعُودُ بِرَقْدِ الناس، مَنِشِ الناس جِلَهِ الْنَّاسِ وَرَقْدِ الناس الْهُلُهِ الْنَّاسِ الناس الْهُلُهِ